ليس له فائدة. ولماذا يعترض على المستدل بهذا الأمر؟ يعترض عليه بهذا الأمر ذلك لأن المستدل ذكر وصفا لا أثر له في الحكم. ذكر وصفا لا أثر له في الحكم مع العلة. وهذا هو معنى قول الناظم وقد يديه في الحكم أي كونه يذكر وصفا لا تأثير له في الحكم مع العلة. قال بعد ذلك وما لي عن ضرورة ذكر أو لا وفي العفو خلاف قد سطر هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى الضربين الباقيين من القسم الثالث من أقسام عدم التأثير وهو أي ثاني أن يذكر المستدل مع الوصف وصفا لكن يذكره للاحتياج إليه للضرورة إليه يذكره للضرورة إليه وذلك الوصف محتاج إليه حاجة ضرورية للاحتراز به عن أمر ينقض العلة على المستدل لأنه لو لم يذكر هذا الوصف لن تقضت, العل لن تقضت العلة عليه أو لن تقض عليه من وجه آخر ومثاله كما يقولون لو قال الذي يعتبر العدد في أحجار الاستجمار الذي يعتبر العدد اعتبره في ثلاثة والخمسة وأكثر لو قال في بيان وجوب هذا الأمر أو في بيان شرعيته بالإضافة إلى ما ورد فيها من النصوص هي عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على أحجار رمي الجمال فقوله هي عبادة متعلقة بالأحجار هو العلم وقوله لم تتقدمها معصية هذا وصف زائد ذكره المستدل ليحترز به عن أمر آخر حتى لا يعترض عليه بأحجار الرجم لأن الأحجار الرجم أيضا عبادة ولكن تقدمتها معصية فحتى لا يعترض عليه بهذا الأمر هو ذكر هذا الوصف الزائدة لكي يخرج من هذه المعارضة فاضطر إلى إخراجه بقيد لم تتقدمها معصية ووجه القدح بهذا أن عدم تقدم المعصية لا أثر له في اعتبار العدد في الأحجاب فلم يقبل في معرض التعليل، فلم يقبل في معرض التعليل ولو كان المعلل له في نفس الأمر غيره بعد ذلك يتكلم الناظم على القسم الثالث أو على الضرب الثالث من القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير في الحكم وهو أن يذكر مع العلة وصف مضموم إليها لا أثر له في الحكم إلا أنه مذكور لأجل فائدة غير ضرورية أي لو حذفت لما ضر حذفها لأنها لن يحترز بها عن أمر ينقض العله كالاول وهذا معنى قول الناظم أو لا وما لفيد عن ضرورة ذكر أو لا ومثاله كما يقولون لو قال قائل الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى اذن الإمام الأعظم قياسا على ماذا؟ على الظهر قياسا على الظهر فقوله, صلاة مف فقوله مفروضة هذا الوصف مفروضة وصف مضموم للعلة التي هي كونها صلاة وله فائده هي أن ذكر الفرض يفيد تقريب الفرع من الأصل لأن الفرض أقرب للفرض من مطلق الصلاة مع أنه لو قال هي صلاة يكفي ولكن إضافة هذا الوصف مفروضة يقربها أكثر للفرع, يقربها أكثر للفرع ولو حذف هذا الوصف الزائد ما ضره ذلك لأن الباقية لم ينتقض بشيء ولماذا يقدح به على هذا الأمر؟ يقدح به على هذا الأمر من أجل ما ذكرنا من أن ذكر ما لا أثر له في التعليل في معرض التعليل غير مقبول في معرض التعليل أصل أن يذكر الذي له أثر في التعليل فقط ولذلك قال الناظم وفي العفو خلاف قد سطل في العفو أي في المسامحة في ذكر هذه الأمور خلاف قد سطع قد كتب بعض العلماء جوز ذكر مثل هذه الأوصاف الزائدة التي يحتاج إليها للاحتراز عن بعض الأمور وبعضهم لم يجوزوا بعضهم جوز فقط الضرورية منها إلى آخر خلاف العلماء في هذه المسألة قال بعد ذلك والقلب إثبات الذي الحكمان قضى بالوصف والقدح به لا يعترر هنا يتكلم الناظم رحمه الله على القابح الرابع من قوادح القياس وهو القلب والقلب كما يعرفه العلماء القلب عموما بمعناه الأعم الشامل للقياس وغيره من الأدلة هو دعوة أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه أو هو دعوى أن استدل به المستدل في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح أن يقول المعترف إن الذي استدلت به على مسألتك على هذا الوجه هو عليك لا لك هو عليك لا لك وأما الذي ذكره الناظر في البيت فهو قلب القياس القلب الخاص بالقياس وليذ ذكرناه أولا هو القلب العام عموما بالقياس أو بغير القياس أن يقلب عليه الدليل فقلب القياس كما عرفه الناظم هو إثبات المعترض نقيض الحكم لكن بأي شيء بعين العلة التي علل بها المستدل بنفس العلة يثبت المعترض نقيض الحكم والقدح به لا يؤترض أي القلب مبطل للقياس بإبطاله العله من جهة أنه معارضة لأن المعترض إذا قلب فأثبت بالعلة بعينها نقيض الحكم في عين سورة النزاع بطلة العلة وإلا لزم اجتماع النقيضين وهو محال فهمنا يا شباب ثم يذكر بعد ذلك أقسام القلب فيقول فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، أي من القلب ما فيه أو ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبا وذلك التصحيح فيه إبطال لمذهب الخصم أي المستدل في مذهب الخصم أي المستدل وسواء كان مذهب المستدل مسرحا به في دليل او لا ومثاله كما يقولون لو قال قائل لو قال قائل من الذين يشترطون الصيام في الاعتكاف لو قال في تعليله لبث فلا يكون بنفسه قربة قياسا على وقوف عرفة فانه فإنه إنما يكون قربة بضميمة الإحرام إليه فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الصوم الذي هو المتنازع فيه فيأتي المعترض ويقول له لبث فلا يشترط فيه الصوم قياسا على وقوف عرف لأن وقوف عرفة لا يشترط فيه الصوم فقد قلب عليه أو أثبت بعين الوصف نقيض الحكم والنقيض هو مقابل بين نفي وإثبات لا يشترط لا يشترط فإن يا شباب بعد ذلك يقول في القسم الثاني ومنهما يبطل بالتزام أو اتباق رأي الخصام فالقسم الثاني من أقسام القلب هو إبطال أن, أن يبطل المعترف أو أن يبين المعترف وأن يثبت بنفس العلة نقيض الحكم لكن من غير أن يتعرض لتصحيح مذهب نفسه وهذا الإبطال إما أن يكون بالتزام أو بالطباق المطابقة إما أن يكون صريحا وإما أن يكون بالتزام فمثال ما كان الإبطال فيه بدلالة المطابقة لو قال قائل في مسح الرأس في الوضوء هو عضو وضوء عضو ماذا وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه فإنه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل فيقول له المعترف عضو وضوء فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه ما دام عضو وجود اذا لا يتقدر بالربع فبنفس الوصف الذي أثبت به المستدل التقدير بالربع بنفسه اثبت المعترض عدم التقدير التقدير بالربع ومثال ما كانت ال... ما كان الابطال فيه بالالتزام بدلاله الالتزام لو قال قائل من الذين يجوزون بيع الغائب هو عقد معاوضة بيع الغائب عقد ماذا؟ معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقول له المعترض فلا يثبت به خيار الرؤية فلا يثبت به خيار الرؤيه قياسا على النكاح فعند القائل بجواز بيع الغائب أو عند القائل بذلك هو عنده خيار الرؤيه شرط ولكن المعترض هنا ابطل له الملزوم فإذا ابطل الملزوم او فاذا ابطل اللازم ابطل الملزوم لان خيار الرؤيه عنده شرط في ثبوت أو في صحة عقد النكاح فإذا قال له لا يثبت به خيار الرؤية قياسا على النكاح فقد أبطل مذهبه بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده لصحة بيع الغائب، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فهو قد بين له انتفاء لازم من لوازم وصفه الذي ذكره اولا وإذا انتفى اللازم انتفى المنزوم وهو صحة العقل قال بعد ذلك ومنهما إلى المساوات نسب تبوت حكمين للأصل ينسلك حكم عن الفرع بلاإتلافي وواحد من ذين باختلافي فيلحق الفرع بلاصلي فيرد أو فيلحق الفرع كما تريد فيلحق الفرع بلاصلي فيرد كون التساوي واجبا من منتقد أي من القلب لإبطال مذهب الخصم بالالتزام النوع المعروف بقلب المساوات وسمي قلب المساوات لقول المعترض به أنه يجب المساوات بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصف والناظم قد عرفه بأنه أن يثبت للأصل المقيس عليه حكمان أن يثبت لماذا لأي شيء للأصل المقيس عليه حكمان واحد منهما منتف عن الفرع باتفاق بالإتلاف كما ذكر الناظم والثاني منهما هو الذي وقع الخلاف في ثبوته للفرع فالمستدل يلحق الفرع المختلف فيه بالأصل المقيس عليه في هذا الحكم المختلف فيه فيرد من جهة المنتقد أي المعترب اعتراض عليه وهو كون التساوي بين الحكمين واجبا في الفرع كاستوائهما في الاصل ومثاله على ما يذكرون لو قال الحنفي مثلا طهاره الوضوء وغسل الجنابه طهاره بمائع فلا تشترط فيها النيه قياسا على طهاره الخبث بخلاف غير المائع كطهاره التيمم فتجب فيه النيه فيقول المعترض عليه الأصل المقيس عليه الذي هو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده إذ لا فرق بين خبث جامد وبين خبث مائع فتلزم المساوات بين مائع الفرع وجامده والفرع هو طهارة الحدث فيمنع الفرق في الفرع الذي هو طهارة الحدث بين الجامد الذي هو التيمم والمائع الذي هو الوضوء والغسل لعدم الفرق في الأصل الذي هو طهارة الخبث بين مائع وجامده قال بعد ذلك قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي أي في قبول هذا النوع من القلب خلاف حكاه بعض شروح الجمع أي جمع الجوامع للإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى والذين لم يقبلوا هذا النوع من المساواه قالوا إن وجه استدلال المعترب القالب فيه غير وجه استدلال المستدل غير وجه استدلال المستدل فوجه استدلال المستدل في المثال الذي ذكرناه مثلا كون الجامع الطهارة بالماء المعبر عنه بالمائع وجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة كونه مطلق الطهارة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا إله إلا ماعنتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ به من حاله النار قال الناظم رحمه الله تعالى والقول بالموجد قد حجلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على القابة المسمى القول بالموجد وعرفه بأنه في اصطلاح العلماء تسليم الدليل من مانع أن الدليل مستلزم لمحل النزاع وذلك كان يقول له مثلا صدقت فيما استدلت به إلا أنه لا ينفعه لأنه ليس في محل النزاع أو لا يوصل إلى المقصود وقول الناظم مسجلا أي مطلق ذلك أنه سواء أكان الدليل المقدوح فيه بالقول بالموجب قياسا أو غيره فقد يقدح بالقول بالموجب القياس وقد يقدح به في غيره من الأدلة ومن ذلك كما يذكرون مثلا الله عز وجل سلم للمنافقين قولهم عندما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل فليخرجن الأعز منها الأذل صحيح ولكنه ليس ينفعهم لأنهم هم الأذل لأنهم هم الأذل وليس الأعز كما كانوا يعتقدون يقول بعد ذلك يجيء في النفي وفي الضبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة بخوفه أن تحضل من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصمه لما اللام زائد على المفعول لتوكيد التعثية والأصل استلزم مختص ما فيه من الصور يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلى أي أن القول بالموجب يقع على أربعة اوجب الأول النفي والمقصود به أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه كأن يقول مثلا من يرى يقول من يرى القصاص في القتل بالمثقل يقول لمناظره أو لمخاصمه التفاوت في الوسيله من آلات القتل لا يمنع القصاص قياسا على المتوسل إليه فانه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت ويقع القصاص في القتل وفيما هو دونه كالقطع فلا فرق بين القتل بقطع, بقطع عنق أو قطع عضو آخر وكذلك لا فرق في قطع العضو بين حزه من جهة واحدة أو جهتين أو غير ذلك فيقول له الخصم الذي يرى القصاص في القتل المثقل نحن نقول بموجب دليل ونسلم لك أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص لا يمنع القصاص انا اسلم لك هذا النفل لكنني لا اسلم لك ان مبنى مذهبي هو هذا الكلام وانما مبنى مذهبي ان القتل بالمثقل ليس عمدا وانما هو شبه عمد فانت توهمت ان مبنى مذهبي هو هذا النفل وانا مبنى مذهبي ليس هذا وانما مبنى مذهبي ان القتل بالمثقل شبه عمد وأما العمد فهو من الأمور القلبية التي لا تعرف ولا تتحقق إلا بآلة القتل المعهودة السلاح المحدد هذا القول بالموجب وقع على نفي وهو قول الأول لا يمنع القصاص في المثال المذكور يقولون وغالب القول بالموجب من هذا من هذا القبيل يعني والوجه الثاني الثبوت والمراد به أن يستنتج المستدل من الدليل أمرا يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه فيقول له الخصم هذا الأمر الذي استنتجته ليس محلا نزاع ولا ملازما له ومثاله كما يقولون يعني يقول القائل مثلا القتل بالمفقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياسا على الاحراق بالنار فيقول له مخالفه قلنا بموجبه وسلمنا أنه لا ينافي القصاص ولكن كونه لا ينافي القصاص ليس هو محل النزاع بل محل النزاع وجوب القصاص بالفعل وعدم منافاته للقصاص وعدم منافاته للقصاص أعم من وجوب القصاص فكونه لا ينافي القصاص لا يستلزم وجوب القصاص والدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخص لأن كون الشيء لا ينافي الشيء لا يدل على استلزامه له فهذا القول بالموجب هنا وقع على أمرٍ وهو إثبات وهو قول الأول فيجب فيه القصاص والخصم يعترض عليه بقوله فيجب فيه القصاص فهذا القول بالموجب وقع على قول المستدل فيجب القصاص وهو ثبوت وأما الثالث فهو أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل سورة متفق عليها بين المستدل والمعترض فيحمل كلام المستدل على تلك السورة المتفق عليها يكون لفظ المستدل لفظا شاملا لسورة متفق عليها بين المستدل والمعترض فالمعترض ياتي لهذا اللفظ ويحمله فقط على سورته التي يذهب إليها او السورة التي قد اتفق عليها مثال ذلك كان يقول الذي يرى وجوب زكاه الخيل هي حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاه قياسا على الإبل قياسا على الإبل فيقول المعترض أن الإبل والخيل كلاهما تجوز عليه المسابقه فهو جمع بينهما بهذا الجامع كونهما يجوز عليهما المسابقه فيقول له المعترف الذي لا يرى وجوب زكاة الخيل هو كذلك إذا كانت الخيل للتجارة خاصة فكون الخيل للتجارة خاصة هذه صورة متفق عليها أنها تجب فيها الزكاة ولكن المستدل لم يقصدها لم يقصدها ولم يردها والمعترض حمل كلام المستدل على الصورة المتفق عليها هي كذلك إذا كانت للتجارة فهذا حمله ولكن هذا الكلام يندفع بأن يقول له المستدل عنيت الخيل من حيث هي خيل لا من حيث كونها للتجارة وهذا أضعف أنواع القول بالموجب لأنه يندفع بأدنى شيء وأما الرابع فهو أن يرد القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها، فلو قال الذي يشترط النية في الوضوء وغسل الجنابة كل قربة تشترط فيها النية كل قربة تشترط فيها النية، فوجاء بالمقدمة فجاء بالكبرى وحذف الصغراء حذف المقدمة الصغراء وهي قوله الوضوء قربه وكل قربة تشترط فيها النية المستدل حذف الصغرى وبشرط أن تكون هذه المقدمة غير مشهورة لأن المشهور عدم ذكره كذكره وأما غير المشهور فينبغي ذكره في مثل هذه المقامات فالمستدل يعترض عليه بقوله كل قربة تشترط لها فيها النية ولكن الوضوء ليس في قربه ولكن الوضوء ليس بقربه وتقييد المقدمة بالشهرة لأن الشهرة هي التي تسوغ حذف الصغرى إذ لو كانت غير مشهورة لما جاز حذفها قال بعد ذلك والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح أو مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا فرق ناس كبرى من القوادح القادح الذي يسمى بالفرق والفرق هو أحد أمرين أو هما معه الفرق هو أحد أمرين أو, هو أو هما مع. الأول منهما أن يبدي المعترض وصفا صالحا للتعليل مختصا بالأصل دون الفرق هو موجود في الأصل دون الفرق فإذا قال من يرى بأن التفاح رباوي يقول التفاح رباوي قياسا على البر بجامع الطعم فيقول المالكي مثلا المخالف في هذا الأمر إن في البر وصفا صالحا للتعليل وهو الاقتياط والادخار موجودا في الأصل الذي هو البر دون الفرع الذي هو التفاح فيحصل الفرق بين الأصل والفرع وهذا على القول بوجوب اتحاد العلة وأما على القول بجواز تعدد العلة فلا يمكن أن يعترض على المستدل بمثل هذا القادر وأما الأمر الثاني وجود مانع يقتضي نقيض الحكم موجود في الفرع دون الأصف أن يوجد في الفرع ما يقتضي نقيض الحكم وهو موجود في الفرع دون الأصف كما لو قال من يشترط في الهبة عدم الغرر أنها تبطل بالغرر قياسا على البيع تعرفون الهبة يا شباب فبعض العلماء يشترط في هذا الأمر ويشترط فيها عدم الغرر بأن لا يكون فيها غرر فيقول له فيقول لا يجوز أو يشترط في الهبة عدم الغرر قياسا على البيع فيقول له المعترد إن في الفرع الذي هو الهبة مانعا من البطلان لا يوجد في الأصل وهو أن الهبة هي هو عقد غير معاوضة أو عدم معاوضة فيها عدم معاوضة من أصلها فلو لم تحصل الهبة ذات الغرر لما نقص على الموهوب له شيء وهذا المانع في خصوص الفرع دون الأصل لأنه معاوضة تبطل بالغرر البيع معاوضة تبطل بالغرر وأما الهبه فليس فيها معاوضة فلا تبطل بالغرر وبعض العلماء يقول إن القدح بالفرق بين الفرع والأصل إنما يكون بالأمرين معا لا بواحد منهما وعليه فبحصول واحد منهما دون الآخر لا يقدح. بالفرق. ولهذا قال الناظم والجمع يرى إلا فلا فرقاء ناس كبار أي والجمع بين الأمرين في القدح المذكور يراه ناس كباراء من الأصوليين وقوله إلا فلا فرق أي وإن لم يجتمع معا فلا فرق بين الأصل والفرع قادحا إلا بهما وهذا القدح المذكور بالفرق بين الفرع والأصل مبني على أم على منع تعدد العلل. كما درسنا هذا الأمر من قبل وأما على القول بجواز تعدد العلل فلا يرد هذا القادح وجه القدح بهذا القادح أنه يؤثر في كون العلة جامعا بين الفرع والأصل وذلك هو المقصود من القياس وذلك هو المقصود من القياس كون العلة جامعا بين الفرع والأصل فإذا اثر أثر هذا الفرق على كون العلة جامعا بين الفرع والأصل فلا قياس يقصد من القياس كيف يجاب عن هذا القادر جوابه بأن يبين المستدل كون الوصف المبدى في الأصل علة أو جزءها وبمنع بأن يبين المستدل منع كون الوصف المبدى في الأصل علة أو جزءا منها وأيضا بأن يبين كون ما في الفرع مانعا من الحكم إما أن يبين بأن هذا الوصف ليس علة في الأصل ولا جزء علة وإما أن يبين بأن ما في الفرع ليس مانعا من الحكم الذي يوجد في الفرع من الوصف المختص به لا يمنع من ال... ذلك يقول تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكثير السنة عن هذا الكلام أن تعدد الأصل لفرع واحد يجوز على القول الصحيح فيجوز أن يكون لفرع واحد عدة أصول يلحق بها وعده أصول يقاس عليها وذلك لأن كثرة الأدلة توجب قوة الظن بالمدلول إذ يوجب القوة تكثير السنة بعض العلماء الذين يجوزون أن تنكح المرأة نفسها يسدلون على هذا الأمر بعده أقيسة فيقولون بضع المرأة كسلعة من سلائها تبيعها لمن شاءت بجامع أخذ المال عوضا عن الكل وأيضا لهم قياس آخر بأن يقول مثلا المالكة أمر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجامع أن كل منهما له حاجة في التلذذ والنسف وسيأتي الرد على هذا الكلام قريبا بعد ذلك يقول فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفة الفرق بينه وأصل هنا عطف على الضمير دون عود الخافض وذلك قول جائز على قول ابن مالك وغيره من العلماء ولذلك قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنتر الصحيح مثبتا ولذلك فعند ابن مالك وغيره من النحاة يرون عدم اشتراط عود الخافض وهنا يجوز إما على هذا القول إما للضرورة ومعنى هذا الكلام أنه على القول المعتمد يجوز تعدد الأصل لفرع واحد وإذا تعدد الأصل وأراد المعترض أن يعترض على المستدل فهل يلزمه أن يبين الفرق بين كل فرع واصل في كل قياس على حدة أو يكفيه بأن يبين الفرق بين الفرع بين الفرع وأصد واحد من تلك الأصول أو يلزمه أن يبين الفرق بين الفرع وكل تلك الأصول وكل الأصول التي ألحق بها خلاف بين العلماء فالذي يراه الناظم أن الفرق بين الفرع وبين أصد واحد يكفي وبعض العرافاء بعض أهل المعرفة من العلماء يرى بأنه لا يكفي. وإنما ينبغي أن يبين الفرق بينه وبين كل أصل على حدة ففي مثالنا الذي ذكرناه في تجويز أن تنكح المرأة نفسها فإذا قلنا بأنه يكفي بأن يبين المعترض الفرق بين الفرع وأصل واحد، فيكفيه أن يرد على القياس الأول بأن يقول له مثلاً إن في, الفرع، إن في الفرع الذي هو تزويج المرأة نفسها مانعا لم يكن في الأصل وهو أن عرضها نفسها على الرجال كما تعرض السلعة ومعاملتها لهم على بضعها وفرجها كمعاملتها على سلعتها ينافي الحياء والشرف بخلاف السلعة فلا مانع فيها من ذلك وإذا قلنا بأنه لا بد أن يبين الفرق بين كل أصل بين الفرع وكل أصل فلا بد أيضا أن يبين الفرق بين الفرع والأصل في القياس الثاني فيقول له مثلا في إن في الفرع مانعا ليس في الأصل وهو أن المرأة لو تركت أو لو تركت نفسها لزوجت نفسها من غير كفء فتلحق أولياءها العار والشنار وبسبب ذلك بخلاف الرجل الذكر إذا تزوج من امرأة لا تكافئه فإنه لا يلحق بأهله عارا ولا معرة ولا شنارة قال بعد ذلك وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع أي بعض العلماء قال إذا كان المستدل قد الحق الفرع بالمجموع بمجموع الأصول يكفي بأن تبين له الفرق بين فرع وأصل واحد، لأن هدم جزء كهدم الكل، لأن هدم الجزء كهدم الكل، وإذا كان قد ألحق الفرع بكل أصل على حدة دون ملاحظة المجموع، فلا بد أن تبين له أنت الفرق بين كل فر بين الفرع وكل أصل من تلك الأصول التي الحق بها المستدل فرعه. ومعنى أن يلحقه بالمجموع، المراد بالإلحاق بالمجموع هنا، الإلحاق بأمور يصبح كل واحد منها بانفراده للقياس عليه، لكن مع ملاحظة المجموع في الإلحاق بأن يكون الحكم مستنتجاً من المجموع لا من, الـ من الـ الأجزاء لا من الاجزاء قال وهل إذا اشتغل بالبيان يكفي جواب واحد قولاني ثم هذا المستدل إذا أراد أن يبين أنه لا فرق في قياسه فهل يلزمه أن يبين أنه لا فرق بين كل بين الفرع وكل أصد أو يكفيه جواب واحد فقط قولاني لأهل العلم أي خلاف بين أهل العلم وبعضهم يقول لا بد من تبيينه بطلان القدح بالفرق في كل واحد منها وبعضهم يقول يكفيه تبيان بطلان القدح بالفرق في واحد منها قال النظم رحمه الله تعالى من القوادح فساد الوضع أن يجد دليل حائبا عن السنة كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل معنى هذا الكلام أنه من القوادح قادح يسمى فساد الوضع وتعريفه هو أن يجيء الدليل حائدا ومائلاً عن السنة أي الطريق الصالحة لاعتبار الدليل في ترتيب الحكم عليه وذلك بأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو صالحاً لتقليله ومثل له المؤلف بأربعة امثله الأول ان يؤخذ التوسيع من ضده من عديل أي من ضده ومثاله كان يقول القائل مثلا كقول بعض العلماء الزكاه واجبة على وجه الارفاق لدفع حاجة المسكين فهي على التراخي فهي على التراخي كالديه على العاقله فيقول له المعترض في دليلك او في قياسك فساد وضع وهو أنك قد اخذت التراخي الذي هو التوسيع من موجب التضييق وهو دفع حاجة المسكين لأن دفع حاجة المسكين دفع حاجة المسكين يقتضي تعجيل اخراج الزكاه لا تاخيرا فانت عللت بما يقتضي ضد الحكم الذي توصلت إليه والمثال الثاني كان يؤخذ التخفيف من عديله وهو التغليظ وذلك كقول بعض العلماء القتل عمدا جناية عظيمة فلا تجب فيه كفارة كالرده ففي هذا الدليل أخذوا أخذ للتخفيف الذي هو سقوط الكفارة من موجب التغليظ الذي هو عظم الجناية هذا للتمثيل وإلا فإن أصحاب تلك الأقوال لهم ردودات لهم وجهات نظر ترى في كتب الفقه والمثال الثالث كان يؤخذ النفي من عديله وهو الإثبات ومثاله كقول بعض العلماء في بيع المحقرات بأنها لا تجوز إلا بالتصريح وأما بالمعاقاه فلا تجوز فيقولون بيع المحقرات بالمعاقاه هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات المحقرات هي الأشياء البسيطة وأشياء عادية فهذه أكثر العلماء يجوزون فيها بيع المعاطات بأن تعطيه الفلوس أو الثمن أو المقابل يعطيك هذا الشيء دون كلام أو دون دون صيغه فهؤلاء لا يجوزون بيع المعاطاه ويعللون كلامهم بأنه بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات لأن غير المحقرات لابد فيها من الصيغه فيقول لهم المعترض إن في دليلكم إن في دليلكم أخذ للنفي الذي هو نفي عقاد البيع من موجب الإثبات وهو الرضا لأن الرضا مناط عقاد البيع لا عدم انعقاده والمثال الرابع أخذ الإثبات من عديله وهو النفي ومثاله قول بعض العلماء في انعقاد البيع مطلقا بالمعاطاة بعض العلماء يرى أن البيع ينعقد بالمعاطاة مطلقا في المحقرات وغير المحقرات يقول هو بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد ففي هذا الدليل أخذ الإثبات الذي هو انعقاد البيع من موجب النفي الذي هو عدم الصيغة لأن عدم الصيغة مناسب لعدم الانعقاد لا للانعقاد مناسب لعدم الانعقاد لا للانعقاد فهذه أمثلة ذكرها الناظم لتوضيح هذا الكلام ولهؤلاء أي أصحاب الأقوال هذه الأقوال وجهات نظر وردود وإثباتات أخرى يردون بها على مثل هذه الاعتراضات التي ترد عليه قال بعد ذلك منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع في ناقض الحكم بذل قياسي أو بناقض الحكم بذل قياسي معنى هذا الكلام أنه من فساد الوضع كون الوصف الجامعي ثبت اعتباره باجماع أو نص من كتاب أو سنة في نقيض الحكم أو ضده في قياس المستدل أو غيره من الأدلة، فإذا بين المعترض المستدل بأن هذا الوصف الذي الحقت به الفرع بالأصل قد ثبت بإجماع أو بنص من كتاب أو سنة قد ثبت في نقيض الحكم ثبت اعتباره في نقيض الحكم أو ضده فيكون بذلك قد هدم قياسه وهذا القادح هو القادح الذي يسمى فساد الوضع أو هو جزء أو قسم من فساد الوضع ومثاله قول بعض العلماء في نجاسة سؤر الهر السنور قالوا الهر سبع ذو نابب فيكون سؤره نجسا كالكلب